شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد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 تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضا ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول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 برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج هم إخواننا في سوريا وفي بورماك وفي فلسطين اللهم احقن دماءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحم موتاهم اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم اللهم اجبر كسرهم وتولى أمرهم اللهم إن عدوهم قد بغى وطغى وتجبر وتكبر وأنت القوي العزيز الجبار المتكبر اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم وفق منا بتوفيقك وأيده بتأيدك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اللهم إنا نعوذ بك اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين